واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري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 ككُ م ل يَكُ أَمرركُ م ركُ متَثُم ق إلَ غَرةُ غرول فَإِن تَوَّتُم فَمَا سَأَلتُكُم مِن أَج صوم من ال ان اجري على الله وامرت أن اكون من المسلمين ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فكذبوه فنجيناه ومن معه في لَمُو بِآيَاتِنَا ۚۖ انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ۖ انظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا إلى قومهم آيْنَات فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَقُبُّهُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ كَذَلِكَ نَقُبُّهُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وكانوا قوما مجرمين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم مِنْ عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لِسِحْرٌ مُبِينٌ فَرَمَىٰ مَا جَاءُ مِنْ حَتَّىٰ مِن عِندِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لِسِحْرٌ مُبِينٌ قال موسى قولُونَ للِحَِّ لََّ جَ أَكُمْ أَصِحرٌ هذا وَلاَا يوف لحُ 111. وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين أ لَ الكريية في الأضي وما رحن لَ مبي